هاي فرحت زينب ابو حامد حميه مولد العباس مول الهاشميه هاي فرحت زينب ابو حامد حميه مولد العباس مول نور الهاشميه يا وليد اللي يجمع نور الامامه ورسم فوق شففه احلى ابتسامه شكد عظيم الشان شنو هاي الكرمه ايه تحكي الزاد في اول كلامه ايه في اول كلامه بالمهد وعيونه تحكي ويا خيه يد ولا العين يا شب من زكيه وصاحب الكفين بيتقر العين صاحب الكفين بيتقر العين مولد العباس نور الهاشميه مولد العباس نور الهاشميه هاي فرحه زينب ابو عامر موليد العباس نور الهاشميه هاي فرحت زينب وعامل حميه موليد العباس نور الهاشميه والحسن وحسين بيت جره العير موليد العباس نور الهاشميه وملي دلع عباس نور الهاشميه صرت كان في محراب عنا وذنيت شمس السماء ضي جبلنا بلد مهده وتوظت من حليله الحين شافت خايدر يقبل ايدينا الحين شافت حيدا يقبل ايدينا غيرت الدنيا دلالات القضيه عادار الكرار انصب الوصيه وتوج للذين وتقر العين انت وتوج للذين وتقر العين مولد العباس نور الهاشميه مولد هاي فرحه الزين ابو حامد حميه مولد العباس نور الهاشميه هاي فرحت زين ابو حامد حميه مولد العباس نور الهاشميه والحسن والحسين يا لبت قول هذا النور عباس الشهامه حطت الحوراء بحجاب الكرم واللي جو مدموع فرحتها بسلامه واللي جو دموع فرحتها بسلامه اللي مالك الرار لا تشوف العقيله باچر تشوف البطل بيها كفيله الهيا في الديل وتقر العين الهيا في الديل وتقر العين مولد العباس نور hayfarahat ziana abu ham al abbas nur al hashimia ولد العباس نور الهاشميه عجبه البطل يرفض نهاده وما يلفق ما في يوم الولاده الاسد ما يرضى بالجام الاراده ولا يوم المهدر في القياده ولا من يوم المهدر في القياده هذا ام الرائده ام البنين من سجد الوفا ومسقريين هذا امه الرائده ام البنين من سجد الوفا ومسقريين غذته في بتقر العين غذته ونعمين بتقر العين وليد العباس نور الهاشميه هاي فرحة زين ابو حامد حمية مولد العباس نور الهاشمية هاي فرحة زين ابو حامد مولد العباس نور الهاشمية للحسن والحسين في تجر العين مولد العباس نور الهاشمية مولد العباس نور الهاشميه علماناسين من تحضر فرحنا بمولد العباس مو هذا عهدنا للبقيع تعلنت يا لالا من لا قل له يا ابني مولدك اسعد مهجنا قل له يا ابني مولدك اسعد مهجنا حاضر المحسنه والزهره الوديعة قد و الهد تهاني هاي شي ع حاضر محسن هالزهره الوديع ابو الفل طيبين بيتقر العين طيبين بيتقر العين مولد العباس مولا الهاشميه Hai farah Zainabou Hamel Hamia Al Abbas Nour Al Hashimiyya عباس نور الهاشميه مولد بصوت الرعديد الحسيني على الفتلاوي وبقلم الشاعر الحسيني علي العبادي الهندسه الصوتيه والميكساج ابو عادل